رحات طوحتها عتب سامرية เธอตั้งแต่ไป ا ั้งแต่ ا ี่ ا ธ ا มาอย ا ่ที่นี่ก็ไม่เคย ل ี ه ครมาดูแ ي เธอเล و ทั ب งห ل ด ل ล ه و ف ي و ح س ب ن ا ا ل أ و ا د م و ف ي ة و ا ن ا ع ر ف ا ن ا ل ج و د و ط ي ب ن ا م ا س ل َ ن ن ت ف ض ب ت ع ن ا ل ت ن ا خ ف ي ة م ن ا ن ا س م ا ك ن ت ع ت ب ر ه م م ن ا ل ن ا س جتني سهم الغدر منهم هدية، وأنا ت ص ب ر وطرد ا ل ي ا س ب ا ل ي ا س يا ما ويا ما حولها عليا بعض ا ل أ و ا د ما به ذرات ح س ا ن شهدت صوتها سامريا، وأنا ت ق ه إليه. جلتها نخوه ا ط ي ب وحمية وانصوبتني قلتي لا بس لا بس نظراتهم ترميسيهما علمية ن وبصمتهم يحيون الأحزان يا عرس يجون واحد بس بالفين نية وجيلهم ص ا ف ي ل ة والبال م ح ت ا س هذا ونيدني عليهم ن د ي ة وبصدقشيلهم على العين والرأس وش ل و ن ج ل لو جتهم بالخطية. والله مسلم منهم برادا لنفس. ا أحاول أنسى و ا ل م و ا ج ع ط ريا. وأقول يمكن كنت أنسى أنا ح ا س تحاولشوني والنوايا رديا يا شينها لجت لك من أقرب الناس أحاول أنسى والمرجع طريا وأقول يمكن كنت أنحيا ن ا ح ا س تحاولشوني والنوايا رديا يا شينها لجت لك منا قربا ل ن ا س شرعت ع ت ى ط و ح ت ه ا سامريا و ن ا ت ق ه والليل من وجه. شرهت عتب طوحتها سميريا و ا ن ت ق ه والليل ة هم همنه جاس ي م ش ل ت ه ا نخوها طيب وحميا والصوّباتي